اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي إن كان ميتا فاغفر له وسامحي وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافي وارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك